أك علينا شوارطك بينا، احنا وسود من هنا وينا، إحنا رجال النقشة بندية، احنا رجال النقشة بندية، وين الجبال المعتدي وين؟ وين الجبال؟ YAH God! اشتركوا في <تصفيق> I'm <laughs>